كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسكياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بنا بهم فسواها ولا يخاف عقباها